ايش قل لي ايش والله لو كنت شجرة لكون حب الثمر امعلقا بغصولها والله لو كنت جنة لكون صوت النغم من حنجرة تحسونها، والله لو كنت فلسطين الجميلة لكون كحلم عصلا تسكن حلم بعيونها ولو كنت ام العجوز لكون الطفل اللي يركض ماسك بردونها ولو كنت الارض لكون تينها وزيتونها لو كنت الزيت والزعتر لكون خبز طابونها ولو كنت الحقل لكون زهرها وحنونها والله لو كنت بيارت أبونا لكون برتقالها وليمونها ولو كنت العدالة يا أبو عمار لكون الخنجر في قلب كل من يخونها ولو كنت العاصفة أكون عجل الرياح استنفرت بجنونها أنت البرودة وأنا اللي تعلمت عفنونها يا محمود عباس امشي أنت وما يهمك وعانق برأسك سحاب والله دمي هو دمك أنت تاريخ العجاب ولو جرأت فيه ذمك ما يهموك الكلاب يا ابو عمار انت ثورة وانت اطول يا ابو عمار انت ثورة وانت أطول. اطول ما يجيبه كتاب لو يجي لك سائل يسأل لو يجي سائل يسال او يوجه لك عتاب والله يصفن فيك يخجل والله يصفن يخجل ويعلن لفتح الانتساب والله يصفن فيك يخجل ويعلن لفتح الانتساب ويعلن لفتح الانتساب شهيدا شهيدا شهيدا يا صباح الشهداء انت يا مساء الشهداء انت انت يا اصل الشهامة انت عاصفة القتال انت يا نخوه نشامه انت مصنع للرجال انت عنوان الكرامة والتصدي والنضال انت وانت انت وانت شمس الوطن وانت ضلنا امت جنات الزهور اطلع لفاق وتعالى نعتلي خلفك صقور اسمح للشمس تاخذ من جبينك تاج نور واللي ما يعرف من احنا يقرى ما بين السطور خذنا التاريخ وقمنا خذنا التاريخ وقمنا عاصفة تجلي الصدور حتى لو جعنا وعطشنا لا منحني الزهور الا للرب الخلقنا إلا للرب الغفور قول قول أبو عمار قول يعلمنا السحايب وبلغ العلم الصحيح قول قول ابو عمار قول يعلمنا السحايب وبلغ العلم الصحيح قول يا شيكتب كتاين قول يا شيكتب كتايب أكبر من مديح أبو عمار أبو عمار واجهة الحرايب من واجهك غصب يطيح رساسنا يا فتح صايب، رساسنا يا فتح صايب، والعدو منا يصيح، شافوا من ياسر مصايب، شافوا من ياسر مصايب، شافوا في بعدك يريح، لجلك بأمر، لجلك إنشد الجرايب، حتى قلبك يستريح، حتى قلبك يستريح، حتى قلبك يستريح، قول نادي وصخب جل عادي. خب وجه انت يا ابو عمار انت يا درة بلادي انت يا حب فؤادي ابو عمار انت العصالة لجلك نشد الايادي ابو عمار انت العصالة لجلك نشد الايادي